السؤال رقم 11 أتوقف وأفسح المجال إلى الأمام ألف نعم با لا أعيد أتوقف وأفسح المجال إلى الأمام ألف نعم با لا